صبغة الله صبغة خدية دينة خدية خد تعالى وصفه يكرب صبغة وكي صبغة كي أبمرو بات مينة دوسي آثار دلتا دياربن باشي السردة بتا اتكريارو شولت تدا دي دياربن كي كي ومن أحسن من الله صبغة ما دينك اش تعالى الچادر اش دین خداه. این فن وارن قصه دینش خرک و چادر و خشکوکتر و لاوتر بکن. شیرک عابدون. ام اتعابدی با خداه. آم اش قص دینا با مصنّتیا خداه. آم خو مصنّا کی؟ آم هر دخو تامینی ما یاکی دهن جک وارن